Tabar Allah minna ve rahim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 Allah a منكم ku لهم ulang ajakabbir wa mala ku Allah wa wama ku Allahtuk bin la wa su ya da ku nituk bi والذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لغوف رحيم ومعلكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله مئرات السماوات والأرض لا يسوي من هم من أفاقوا منه قبل الفتح وقتن أولئك أعظم درجة من الذين أفاقوا من بعد وقتن وكله وعد الله الحسناء والله بما تعملون بصير ما الذي الله بما تعملون خبيث ما الذي يقرض ما قرض الحسناء فيضاعفه لهم ولهم أجر كريم يوم تؤل المُؤمنين والمُؤمنات يسحرون بين أيديهم وبإيمانهم وشاكم اليوم جنات وشاكم اليوم جنات تجري من تحت الأنا وخلدي نفيا ذلك الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا ذونا نقت باسم نوركم قيل لو تجوا قيل لو تجوا حكم فتميصوا بينهم بسور الله باب باطنوه فيه رحمة وطهروه من قبلي العذاب ينادونهم ألم نجوم معكم قالوا بنا ولكنكم فتاتم أنفسكم ولكنكم فتاتم أنفسكم وتعبصتم وخطبتم ووادكم الأماني وحتى جاء أمر الله وغرقتم بالله فاليوم لا يُخَذُّ مِنْكُمْ فِيهِ تُوَلَّى مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَوْقُوَنٌ نَارٌ هِيَ مَوْلاَكُمْ وَبِتَسْلِمَصِيحَ أَلَمْ يَأْتِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا وَلَا يَكُونُ كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْهُ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَبَدُ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 والذين آمنوا بالله وعسله أولئك هم الصديقون والشهداء, والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يعلموا أن الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نبات ثم يهيج فترى مصفرا ثم يكون هقاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغروه سامقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض وعدت الذين آمنوا بالله ورسوله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 لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفححوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني والحميد. لَقَدْ أَرْسَلْنَا الرُّسُلَ نَبِيلَ الْبَيِّنَاتِ وَأَزَلْنَا مَعْهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ الْيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِصَدِ وَأَزَلْنَا الْحَدِيدَ وَأَزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَصْرٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعٌ لِلْنَّاسِ وَالْيَعْلَمَ اللَّهُ مَا يَنْصُرُهُ وَرَسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ لقد ارسلنا نوحا وابراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة وال كتاب فمنهم مهتدي وكثير منهم فاسقون ثم قف اذن عنا اثارهم بوصلنا وقفينا بعيسى بما هو يما واتينا مَا آتَيْنَاهُمْ إِذِينَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمْ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِهِمُ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَهْبَةً وَرَحْمَةً وَغُرْبَانِيَّةً فَتَدْعُو مَا كَتَمْنَاهُ عَلَيْهِمْ مَا كَتَمْنَاهُ عَلَيْهِمْ إِلَّا بِغِلٍّ احْتِوَانِ اللَّهِ فَمَا رَوَعُوا حَقَّ الَّذِينَ آمَنُوا من جاءوا قوم موان منهم فاسقون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله واامنوا برسوله ياتيكم كفايتين من رحمته ويجعل لكم, نور ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور والله غفور رحيم ان الله يعلم ما عمل الكتاب الله يقدرون على شيء بالفضل الله وان الفضل بيد الله وان الفضل بيد الله يعطي من يشاء والله ذو الفضل العظيم تقبل الله مننا ومنكم تقبل يا كريم